وَأَذَانٌ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ إِلَى النَّاسِ يَوْمَ الْحَجِّ الْأَكْبَرِ أَنَّ اللَّهَ بَرِيءٌ مِّنَ الْمُشْرِكِينَ ورسوله فَإِن تُبْتُمْ فَهُوَ خير لكم وَإِن تَوَلَّيْتُمْ فَاعْلَمُوا أَنَّكُمْ غَيْرُ مُعْجِزِ اللَّهِ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 إنهم ساء ما كانوا يعملون لا يرقبون في مؤمن إلا ولا ذمة واولئك هم المعتدون فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فإخوانكم في الدين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 قاتلوهم يعذبهم الله بايديكم ويخزيهم وينصركم عليهم ويشفي صدور قوم مؤمنين ويشفي صدور قوم مؤمنين ويذهب غيظ قلوبهم ويتوب الله على من يشاء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 وعمارة المسجد الحرام كمن آمَنَ بالله واليوم الْآخِرِ وجاهد في سبيل الله لا يستوون عند الله والله لا يهدي القوم الظالمين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 يا ايها الذين امنوا لا تتخذوا اباءكم واخوانكم اولياء اين استحب الكفر على الايمان ومن يتولهم منكم فؤلاء هم الظالمون قل إن كان آباءكم وأبناءكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وَتِجَارَةٌ تخشون كسادها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 ثم أنزل الله سكينته على رسوله وعلى المؤمنين وانزل جنودا لم تروها وعذب الذين كفروا وذلك جزاء الكافرين ثُمَّ يَتُوبُ اللَّهُ من بَعْدِ ذلك على من يَشَاءُ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَّحِيمٌ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّمَا الْمُشْرِكُونَ نَجَسٌ فَلَا يَقْرَبُوا الْمَسْجِدَ الْحَرَامَ بَعْدَ عَامِهِمْ هذا وَإِنْ خفتم عَيْلَةً فَسَوْفَ يُغْنِيكُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ إِنْ شاء إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ حَكِيمٌ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 وقاتلوا المشركين كافة كما يقاتلونكم كافه واعلموا أن الله مع المتقين إنما نسي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 إِلَّا تنصروه فقد نَصَرَهُ اللَّهُ إِذْ أَخْرَجَهُ الَّذِينَ كَفَرُوا ثاني اثْنَيْنِ إِذْ في الغار الْغَارِ ثَانِيَ اثْنَيْنِ إِذْ هُمَا فِي الْغَارِ إِذْ يَقُولُ لِصَاحِبِهِ لَا تَحْزَنْ إِنَّ اللَّهَ مَعَنَا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 لو كان عرضا قريبا وسفرا قاصدا لاتبعوك ولكن بعدت عليهم الشقه وسيحلفون بالله لو استطعنا لخرجنا معكم يهلكون أنفسهم والله يعلم انهم لكاذبون عفا الله عنك لم اذنت لهم حتى يتبين لك الذين صدقوا وتعلم الكاذبين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 ولكن كره اللهم بعاثهم فثبطهم وقيل قعدوا مع القاعدين لو خرجوا فيكم ما زادوكم الا خبالا ولا ولاوضعوا خلالكم يبغونكم الفتنه وفيكم سماعون لهم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 الا في الفتنه سقطوا وان جهنم ل محيطه بالكافرين ان تصبك حسنه تسؤهم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 لا تعتذروا قد كفرتم بعد ايمانكم ان يعف عن طائفه منكم تعذب طائفه بانهم كانوا مجرمين المنافقون والمنافقات بعضهم بعض يامرون بالمنكر وينهون عن المعروف ويقبضون ايديهم نسوا الله فنسيهم ان المنافقين هم الفاسقون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 فاستمتعتم بخلاقكم كما استمتع الذين من قبلكم بخلاقهم وخذتم كالذي خاضوا أولئك هبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة وأولئك هم الخاسرون أَلَمْ يَأْتِهِمْ نَبَأُ الَّذِينَ من قَبْلِهِمْ قَوْمِ نُوحٍ وَعَادٍ وَثَمُودَ وَقَوْمِ إِبْرَاهِيمَ وَأَصْحَابِ مَدْيَنَ وَالْمُؤْتَفِكَاتِ أَتَتْهُمْ رسلهم بِالْبَيِّنَاتِ فَمَا كَانَ اللَّهُ لِيَظْلِمَهُمْ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 يحلفون بالله ما قالوا ولقد قالوا كَلِمَةَ الكفر وكفروا بعد إِسْلَامِهِمْ وهموا بما لم ينالوا وما نقموا إلا أن أَغْنَاهُمُ الله ورسوله من فضله فَإِنْ يتوبوا يكو خيرا لهم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 وإذا أنزلت سورة أن بِاللَّهِ بالله وجاهدوا مع رسوله استأذنك الطَّوْلِ الطول منهم وقالوا ذرنانكم مع القاعدين رضوا بأن يكونوا مع الخوالف واطبع على قلوبهم فهم لا يفقهون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 قل لا تعتذروا لن نؤمن لكم قد نَبَّأَنَا الله من أَخْبَارِكُمْ وسيرى الله عملكم ورسوله ثم تردون إِلَى عالم الغيب وَالشَّهَادَةِ فينبئكم بما كنتم تعملون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 وَسَتُرَدُّونَ إِلَى عَالِمِ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ فينبئكم بِمَا كنتم تَعْمَلُونَ وَآخَرُونَ مُرْجَوْنَ لِأَمْرِ اللَّهِ إِمَّا يُعَذِّبُهُمْ وَإِمَّا يَتُوبُ عليهم وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ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 أَفَمَنْ أُسِّسَ بُنْيَانُهُ عَلَى تَقْوَى مِنَ اللَّهِ وَرِضْوَانٍ خير أَمْ مَنْ أُسِّسَ بُنْيَانُهُ عَلَى شَفَاجُرُ فِنْهِيرٍ فَانْهَارَ بِهِ فِي نَارِ جهنم وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ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 التائبون العابدون الحامدون السائحون الركعون الساجدون الآمرون بالمعروف ونهون عن المنكر والناهون عن المنكر والحافظون لحدود الله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 الذين اتبعوه في ساعة العسرة من بعد ما كاد تزيغ قلوب فريق منهم ثم تاب عليهم من بعد ما تزيغ قلوب فريق منهم ثم تاب عليهم إن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 لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ من أَنفُسِكُمْ عَزِيزٌ عَلَيْهِ مَا عَنِدْتُمْ حَرِيصٌ عَلَيْكُمْ بِالْمُؤْمِنِينَ رَؤُوفٌ رَحِيمٌ فَإِنْ تولوا فَقُلْ حَسْبِيَ الله لَا إِلَهَ إِلَّا هو